شبرتني لحيتي ولنا ناتوني صغير كل ما زاد العمر زاد شيبي من وراه شاب راسي من طموحي ومن حلمي الكبير عزتي للي تمنى ولا حقق مناه يا وجودي وجد عودا من عياله كثير سودا وجهه مع الناس وقرب أقرباه جار وقته عقب ما كان فعلاً شهير كاتم وجاعه بصدره ولا قد قال آه ويا وجودي وجد مير بعد ما كان مير صار يحسب له حساب من عيال الرعاة ويا وجودي لقبل الليل والثلث الأخير قبل يدن مدن الفجر وتقام الصلاح كني يلي شاف من وقتها الحظ العسير لا شك لطيف إخوانه ولا بين خفاه شايدا هم الليالي مثل حمل البعير ما تهزهز له واثقب من جبال السراع واصبحت لهموم قيدا على يد لسير يطلب الفزع وينخى ولا عي النجاة أتوجد والتوجد غثا ما فيه خير ما وراه هلا قصيد يسلي من قراه التوجد ما يصير طموحي للمصير والتوجد في طموحاتنا ما الله هداه أتغصب لقمة الهم والطعم المرير وتصبر جعل فيها العفا لي كلاه ماخذ من قسوة الوقت تأنيب الضمير ومكتنع في العيش لو بين المشقي شقاه القليل من الطموحات يسوى له كثير والقناعة كنز للي يدور للقناة جعل حظي في سما غايتي حر يطير يملي عيون النشامة وشدة الانتباه وافي لا شدح الكائدة يا تيم غير نادل في صيدته ما حد سواه سوا ما أداني مركزي لا غدا قبل الأخير أحتزم للمركز الأولي وسعى وراه والظفر والطيب والعرف والدرب المنير مذهل في متحة القرم من كل اتجاه حي قرم خابر العمر في الدنيا قصير يغفر بعلمه لجمل وينقلها الرواه الشجاعة إش خانته كان سيفه في الجفير والزمن غلاب لا قام يومي في عصاه ومن يقوله المال نور على درب الضرير قل له فعول النشام أتلبسهما عباه كم عباتن جملت شيخ وميره وأزيره كم صميدع جمل البشت من فعل زهار ومن يحسب المال ساس الكرم ما هو بخير قرته دنياه بالمال وبليسه غواه الفقر ما عذر بالقرم لو قاله فقير كان فقير من عطاياه ما تلحق جزاه الكريم انداحم الفقر بالمد الغزير كان في عيني شجاعا ويشهد له عداه مد تحبير ومواقفها العظمى قدير والكريم معان في مدته والله معاه ومن بالكرم خاسي وهو حسير لو تحلت ناطحاته بما تصنع يداه يحشر بيوم المراجل عمه وهو بصير وينصدم ويقال له كل مرء ما نواه بالطريق الضائع يحث رجلها المسير مندفع في دربه الضائع على عماه يا الله لا تبلاني وانت الحسيب والنصير ترحم الحال وتوصله حغايته منتهاه لو تفره دائرات الزمان المستدير جعل كل الدائرات الزمانية فداه واحد يا قلب انت زاية شهيقه شايل انهم الليالي ويا مكبر بلاه قلبي اللي وده شيء لا يمكن يصير يردعه ظرف الليالي عن أهداف الحياة داخلي ذيب عوى يكره السلك الحرير وما ينام الذيب جاير وما كولنا عشاه ولا تقول الوقت وجهه عبوس غمطرير وانت لا يمكن على مثلك إلا الزكاة ولا تقول الوقت لا وقت عمار وعمير لا تذم الوقت لو يلحقك منها غثاء واجتهد لو كان ما تمتلك حبة شعير وضع بعلم يجمل وينقلها الرواح ما تساوى جاهل العلم والرجل الخبير ولا تساوى فعل الأذناب وفعال الدهاح